بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أُلْقِيَ حَيًى إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَا إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا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 ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بِمَا لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.